مع الجن ح د يتوالد ث عن الجن ن اليوم ك ل ل م م عن بعض ا أ ر م ت ع ل ق ة الجن يتوالد احنا عرفنا أ ن الجن يتزوجون و ي ت ن س ل و ن وما إ ل ى ذلك والدليل على هذا أ ن الله عز وجل ل ق ا فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا فذكر الله عز وجل ان إ ب ل ي س له ذريه و إ ب ل ي س من للجن فهذا يدل على م س أ ل ه التوالد بالنسبه للجن وقال قتابه أ و ل ا د الشياطين يتوالدون كما يتوالد بنو, بنو ادم وهم اكثر عددا هذا قول قتال في توضيحه ل ل آ ي ة التي ذكرناها ف إ ذ ا جاء سؤال أ و سئلت ن هل ه الجن يتوالد أ م لا فتقول يتوالد وذلك كما جاء في ا ل آ ي ه الكريمه افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لامر اخر ما مقدار اعمار الجن وهل الجن طويله الاعمار أم ام لا ل ط ا و ل ة ا ل أ ع م ا ر ولكن ما مقدار عمر كل واحد هذا الله أعلم به ح اعلم نحن ما ندخلش فيها ندخلش ي ن ي ه الجن يعيش ث ل الستين إلى ل ا ا من س به ع ي ي ن ن ز خبر بني نعرفينه أعمارا اللي لا ندري ما أقل الأعمار بالنسبة لهم وما الأعلىها أطول ولكن أقل إنهم من لهم آدم ندري ولا نحكم بشيء من هذا أ ب د ا انه هذا أ م ر ليس عندنا فيه علم ا ل ح ه ا ل و ا ح د ة اللي احنا نقدر نحكم فيها هي عمر إ ب ل ي س لعنه الله إ ب ل ي س لعنه الله عمره لا ينتهي إ ل ا بانتهاء الدنيا لانه ي ت ي الدنيا إلا لأنه بانتهاء طلب من الله تعالى أ ن ينظره إ ل ى يوم يبعثون ف أ ع ط ا ه الله عز وجل ذلك、فضل. كما جاء في ا ل ق ر آ ن في أ ك ث ر من موضع في ق ص ة خلق آ د م عليه السلام في كثير من سور ا ل ق ر آ ن أ ن الله تعالى أ ن ظ ر إ ب ل ي س إ ل ى يوم يبعثون فهذا يدل على أ ن ه لا يموت قبل ذلك وطول عمره هذا ل أ ن ه ر أ س الكافرين ي ز و د من عذابه عند الله ومن ح ج ة الله عز وجل عليه هذا هو الشيء الذي نستطيع أ ن نجزم به وعمر إ ب ل ي س لعنه الله أ م ا ل ق ي ة الجن والشياطين ف إ ن ن ا لا نستطيع ان نحدد مقدار اعمالهم ر و ت ا ل أ م ر أ ن بعض العلماء رحمه الله قال أ ن الجن أ ط و ل أ ع م ا ر ا الجن أ ط و ل أ ع م ا ر ا من ا ل إ ي ه من الانس والجن يموتون وهذا أ م ر متفق عليه ل أ ن الله عز وجل قال كل شيء هالك إ ل ا وجهه وقال كل من عليها فان كل من عليها فان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويقول أ ع و ذ ب ع ذ ت ك أ ع و ذ ب ع ذ ت ك و ك م ن الدعاء وقال والجن والانس يموتون والجن والانس يموتون هذا يدل على أ ن الجن يموت و إ ب ل ي س من الجن والشياطين من الجن ايه ا ل أ م ر أ ن هناك من الجن ما هو شديد ا ل إ ف س ا د والكفر وهؤلاء هم الشياطين وهناك منهم الصالحون زي ما احنا قلنا وهناك من هو غير ذلك الجن والانس يموتون فعلمنا بهذا أ ن الجن بمختلف طوائفه يموت ولقد جاء أ ن فتى من ا ل أ ن ص ا ر لما رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ذكر من قصته أ ن ه كان حديث عهد بعرس فرجع فوجد ا م ر أ ت ه عند الباب فغضب يعني من أ ج ل إ ز ا ي تخرج وهو مش موجود و ب ت ا ن فقالت له إ ي ه تمهل يعني ولا تعجل ادخل الباب البيت وشوف فدخل ف ل ا ح ي ة ك ب ي ر ة هي اللي ا ل م ر أ ة خفت ا منها فخرجت ق د ا م الباب فيعني أ ج ه ز عليها بالسيف فضربته ا ل ح ي ة أ ي ض ا فماتا معا فلا يدرى هل مات الصحابي أ و ل ا اضل عنه أن ماتت ا ل ح ي ة أ و ل ا هذا يدل على ايه انه ان الجن يموت يدل على أ ن الجن يموت ل أ ن ه جاء في نص الحديث لا يدرى أ ي ه م ا مات أ و ل هل هو ا ل ي ص ح ا ء ف ي صورة ا ل ح ي ة مساكن الجن أ ي ن يسكن الجن الجن يسكن على هذه الارض أ ر ض ل على ل ت ي نعيش فيها يسكن على هذه ا أ التي نعيش فيها ويكثر اجتماع الجن في المواطن التي هي مجمع القاذورات مثل الحمامات والحش عليها اللي هو, هو دورات المياه نحن بنتكلم عن هذه وما إ ل ى ذلك من ا ل أ م ا ك ن التي تكثر فيها القابورات ويكثر الجن أ ي ض ا في المقابر و ي ك س ر الجن في أ م ا ك ن اللغط زي ا ل أ س و ا ق والنبي صلى الله عليه وسلم نصح أ ح د ا ل ص ح ا ب ة انه لا ان استطاع أ ن لا يكون أ و ل داخل ولا, ولا اخر خارج من السوق فليفعل لانه يكون م ع ت ر ك الجن بتعاركم بعض اللهية من اللي هي. هيعملوا ايه في الاماكن دي وبتاعوا ب ص ف خلافات مع بعض وحسابات ووزعوا الدوريات والحاجات دي كلها بدايات ونهايات ذلك السوق هذا السوق البقاع الاسواق البقاع نعلم المساجد البقاع الجن كما يكسر ويكسر انه ان ايه وايضا هي هي شر شر ينتشر خير البقاع. وأيضا الجن يكسر في أ و ق ا ت حلول الظلام لما يدخل الليل بلاية دخول الليل في عند ذهاب الشفق يبدا أ ل ل ل يدخل ي يبدأ الجنه ينتشر ب ك ث ر ة في هذا الوقت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن نكف ا ل صبياننا في هذا الوقت الصبيان لأنه ممكن الأطفال في هذا الوقت فينبغي على الناس ان يتلتزم بهذا الهدي النبوي ل ا فرق بين م د ي ن ة و ق ر ي ة زي ا ب ت و ء ا ل م د ي ن ة زي ا ب ت و ء ا ل ق ر ي ة هنا جن وهناك جن فينبغي اذا دخل الليل ان يكف الناس صبيانهم حتى لا يؤذوا بنين وبنات هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم والجن والشياطين منهم طبعا ا ذ قرا ا ل ق ر آ ن في بيت أ و في مكان ف إ ن ي ط ر د منه الجن والشياطين وبالتالي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يجعل بيته عامرا ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن خ ا ص ة سوره ة البقرة إ ن ج ا ء في ا ل ح د لمدة ي أيام ث ثلاث أن قرأت ل سورة إذا ا ب ق ر ة في بيت يدخل الشيطان لا وهي س و ر ة ع ظ ي م ة لا يستطيعون السحره ما يقدروش ي أ ث ر على مفعول السحره ابدا وكذلك آية ا ل ك ر س ي كذلك آية الكرسي والشيطان أو سويس والجن الجن إذا ذكرت الله تعالى خنسها الشيطان اخنسوا وأيضا إذا لتستعيذ بلهم إنت ذكرت شعرت ب خ ومن ف أو نحو ذلك من هذه المواطن أ ر فعليك ل أن ت ق ب ه على القرآن وعلى القرآن الله تبارك وتعالى تبارك ذكر حتى ت م ئ نفسك ومن التي م ا ا ط ل يخسر تواجد الجن أ ي ض ا فيها مفترق الشمس والظل يعني بين الظل بين الظل وبين الظل الظل الشمس تلاقي ك ذ ا نص ا ل ق د ا ر مضلل مثلا ك ذ ا وبقيت الشمس هنا متقعدش في النص انت في نص بتقعد تضل وتمدد رجلها في الشمس ده غلط ل أ ن هذه ه أ م ا ك ن جلوس الشي... الجنه والشياطين فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في هذا المكان اللي هو م ف ت ر ق الظل والشمس كلك ما تقعد في الظل كلك عشان ما تؤذاش. ولذلك تجد في أماكن الظل الأذيام الجهل تلاقي يأي في في ما ما عشان تؤذاش تقعد تجد تقصره ده مش عارف ملبوس مش عارف عنده ايه مش عارف ليه لان الناس معندهاش درايه عن الاذكار معندهاش درايه عن الدين معندهاش درايه عن ا ل ق ر آ ن معندهاش د ا ي ه عن الاستغفار والاستعاذه وكده يدخلوا يكبوا هذه م مخالفات شرعية لذلك تترتب عليها مدار واضحه تخليش العيل دخله في الحمام في فأنه فهي الأول تفهم تتلطف اللي تحمي العيل يصوت يؤذى الشياطين العيل تسمي وهي يعملش دي الحمام أمهات طوال الحمام وبتاع الأماكن تاخد الأول عشان ما يعملش الحاجات بتعمل غلط دخلة ممكن مجتمع أن وتبدأ وهو هذه كده به به وتترفق وبعد أنه ممكن عائل يؤذى في نسبه ا بتقفل عليها ى ع في الحمام ولعل تصوت غوى ويؤذي بسببها ا أ ط ف ا ل كتير ومن الصوره التي يظهر بها الجن كما ذلك قلنا قبل حياه البيوت و ح ا البوت صورة حيات داخل ف م ا ذ ا نصنع في مثل هذا والله إ ذ ا كان هذا الثعبان اللي هو ا ل أ س و د اللي واضح يعني شكله أ ن ه هو بهذا اللون ومع قصره ونحو ذلك فده مش ده المقصود عندنا ا ل م ق ص و د عندنا ح ي ا ة ا ل أ خ ر ى غير النوع ده, ده ا أن هي من اما ل ل ج ن في ا ا ع و ر ل ب ي و ت لا ل ا مش م ق ص و د لان ه ذ الانواع ي ق ت م ا ا ا بقية ل الاخرى في منها كثير من ع و ا م ر البيوت وتفصيل ذلك مش في محل محاضرتنا لكن المقصود عندنا احنا جانب العقدي في المساله أ ل ة ف ل القراءة ي يزود في القراءة في عاوز ذ ا الباب اما、يرقرأ. الكتب اللي كتبت عن الجن خاصا اكامي المرجين كتبت يقرأ زي عن أ و و ق ا ي ة ا ل إ ن س ا ن أ و الصارم المسلول أ و أ ح س ن من كل ده ب ص ر ا ح ة كتاب ا ل ع ق ي د ة بتاع الدكتور ا ل أ ش ق ر الجن ز ء والشياطين تكلم فهتستفيد حاجات كله بكلام كثيرة المسال علمي دقيق مع الأدلة وغيره وسهولة الأسلوب مع منها دي دقيق وغيره ل أ ن ه بيعرضها مش بخيال ولكن يعرضها بحقائق و أ د ل ة و ي ع ل ي ج لك كل م س أ ل ة ف ي ه ا ا ودي ل فيها وفهمك ي ا ل ي د ازاي تتعامل فاذا انت وجدت ثعبان في البيت فانه انت بتنادي عليه وتقسم عليه بالله أقول له بيسمع بيسمع. كل د ه هو يوم بعد ثلاثه ايام اذا ظهر حل لك أ ن تقتله حل لك أ م ا قبل ذلك فلا لكن لو هو اعتدى عليه ابداه وعضك ورثك ي وبتاع هو مش لو ف ع ل ي ك إ ذ ان رأيت هذا ه أ ن تهجر تقول ذ ا الكلام بيتنا لان هذا تعدي انت مسلم لازم فأكل أيام لأنه أنت لك ذلك لك تقول له ثلاث حل قتله له العذر مرة قدمت يظهر ظهر كده بعد بعد إذا قلت ه بعد كذا لو تظهر لها ات لك أ م ا قبل ذلك فلا تفعل قبل ذلك فلا تفعل لا سلطان ا ل ج ن على الصالحين من عباد الله تعالى كما قال الله عز وجل إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ن ع ب ا د ه ليس لك عليهم سلطان وقال الله عز وجل إ ن ه ليس له سلطان على الذين آ م ن و ا ع ل ى ربهم يتوكلون إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين إ ي ه مشركون ل ا مؤمنون ل ا من ع ا ر ف مشركون انك م م ؤ و ت ت ا د ث عن ا ل ل ي ب ق و ل م ش ر ك ي ن او انك ل ل تتحدث عن المسلمين او انك تتحدث عن المسلمين ؤ م ن و م ش ر ك و ه في ايه مش مش ي مش في الشيطان、دي. ده مؤمنون دي آ ي ة تانيه ملهاش دعوي <تصفيق> حادثه الصحابي الذي قتل الجن وقتله الجن كما جاء في ح ا د ث ة أ خ ر ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ج ا ء له بولد أ و برجل به نص من الجن أخرجه أحاديث أن ربنا جاء وجل الله عليه النبي كما وآيات قال صلى وسلم في عديدة عز ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وقال و إ ن ه م لا يصدونهم ا عن السبيل ن آخر الى اخر ت وجاء في ذلك آيات أحاديث ذلك صحيحة. صحيحة الايات د ي فالسلطان هنا يقصد به ما يخص ن ا ح ي ة المؤمنين عباد الله اللي هم صالحين الذين ي ح ف ظ و ن على العبادات و ا ل أ ذ ك ا ر ويتولون الله ورسوله و ن ح و و ذلك ي ت س ل ح و ا بالذكر والعبادات ف د م ش ما فيش فيهم ع ا ر ض ة أ م ا الكلام في غيرهم في بقيتهم وجاء أ ن الشيطان يفرق ابن عمر ر ض ى الله تعالى عنه ويبتعد عنه ولكنه جاء أ ي ض ا أ ن ه حمل ش ع ل ة و آ ت ى إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يؤذيعه ه وهو لكلها هو هذا في اللي الصلاة أما أذلة بقول نذهب ده ض ناس العقلانيين س ل في ع ن ولكن ي ه ذ ا ك ل ا لا حقيقة له. كلام ويستدلاله م مرضود له حقيقة بغير ص ح ح ي و ل ل أ س ف ا ل ش د ي د هو مش زي ابوه الدكتور المسير رحمه الله كان راجل يعني على العلم وكان ا د يتكلم ب ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة وكثيرا ما كان ي ع ا د الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله رقم ولكن ما كانش ا ل أ م ر بايدي إ ي ه له ل و د ن له ل و د ر مدرس في إحدى الكليات يعني في واحد الكليات جامعة إحدى فيهم في يعني أنه الأزهر أظن وده الكلام اللي هو بيقولوا كلام, كلام غير صحيح ونعم و... ن... ن... ن... تمام. تمام ما هي ا ل أ د ل ة كثير من ا ل والسنة ك ت ا ب أ د ل ة ك ث ي ر ة من الكتاب و ا ل س ن ة و إ ل ا ف إ ن ربنا يقول إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فهو إذا أراد الإنسان أراد ف يبقى ن أن يستخرج حكم من ا ا ا يستخرج ت حكم ك ل والسنة فعليها أن يجمع جميع الأدلة الوريدة فعليها الأدلة المسألة عشان يتكلم في الحكم أن في في يجمع جميع هو كده خد ذ نص ا ل أ ل ة بصبر نص الادله ت ن ي ا س ت ا ل غير صحيح ي ح من ب س ت د ل ل ا و ب ا ل ت ا ل ي م ن ف في ع ش يتكلم التاني م طالما مش س أ ل اللي ة دي فيها يبقى عارف هو مينفعش ك ل م في ل ل مسألة وعليها السلف والخلف وكله م س أ ة واضحة وهذه جدا ع ي دم نحمد رحمه الله أ ت و ا له ب واحد قالوا ا ل ويحصل عندنا كذا كذا ب ي ص ر ع وعليه الجنه ومش عارف ايه ف ا ل إ م ا م أ ح م د بعد ج ز م ي ت ه بس قال خذ ايه وقل له بقولك حنبل أحمد اطلع وقال تكلم كلام كثير جدا في مثل هذه المسائل وذكر في كتاب الفرقان أ حوادث د ا ث كثيرة أ ح و ك ث ي ر ة تتعلق بمثل هذه الامور أ <تصفيق> أمر م و و ر آه ر د إنه إنسان يكون ل ب بس مش كل اللي بيحصل ا ده ه يعني و شوية واحد مش عارف مش ايه لا مش كده اصلا هو بيبقى له حالات وله امارات م ع ي ن ة انا شخصيا شفت ناس ملبوسه ر راحوا ملبوس غير عارف ة اخوة شوية جماعة ففي في فحتى في يتصلوا بي اللي يدوب عندي البيت ليش جابوا اخ ما قالوا قالوا ما ليش شو بتاع انا ملبوس هو وصل شو كده هتكلم هم من معه مش ما قلت له أنا ما ليش في القصة、دي. من مش فاضي الموضوع د ه عاوز د و ل الشيخ ي و ح دول مثلا حد الناس اللي هي في الشيخ ا اللي المتخصصة الموضوع في وحيد يعتبر من أ ش ه ر الناس فيه فيه بس تقريبا ً بطل خالص、ده. هم؟ آه فأعدت أسأله أسأله بعدين إيه من كتر الأسئلة هو إيظهر على على هو على الأخ اللي جايبينه ده نعم من مني بعدين تخينئ الإنسان فأعدت على فبدأ الأسئلة كتر خلاص اللي الأخ اللي بقى ولكن أ ت ك م معه المهم إن على أنه ظهره قدامه أنه هو الحالة الذي أسلم حسب هو ا يهودي بعد كده ا لما أ خ صعيح حالته س ت ت ق ر ش م م ا لأنه يجي ب د قدامه و ولكن أنه كان كان لما ضعيف ي خلص في مسجد أ ن الاخ كنت ب ص ي فيه ف ك لما يجي أ يصلي معي احس ن يجي أ أنه ج انه ي يسلم علي أحس كل مرة ج ا يسلم ي علي د العلم رغم انه ا بينه وبين فيش ا خ ده ا خالص ولا ق ة يعني يدل على النمو ن س م فعلا فدي ا شفتها وشفت برضو قبل حوادث وشفت برضه اخرى قبل أخر بيقرأ بس لابد كده كان ان بس القراءة تكون بالقرآن ع انت القراءة لازم ك ن ا ل ق ر ا ء ة مسموعة ل و ا ل ق ر ا ء ة مسموعة مش ما ده ن فعلا ش ل أ ن ه ا ل ت م ت م ة دي معناه ممكن يكون ب يستخدم ا ل سحر ممكن يكون ب يستخدم كذا أ و بتاع ف د ي أ م ر و لا ع ل ا ق ة للبخور والحاجات دي خالص بالموضوع ده هو إ ن م ا هو للقران آ ن ل المسألة العلماء تكلموا ق ر أنكرها آ ن منهم من ومنهم بس هذه فيها م أجازها ولكن ولكن هذا ا ل أ م ر منقدرش نقول إ ن ه إنه ينفع في الظاهر عندنا ل تنطبقش عليه الاحكام و إ ل ا هتجيلك و ا ح د ة بقى ح ب ل ة من الحرام وتقولك أ ص ل ن ا جوزه مني مع ب ل ر ا ي ا ل ل ي هو ب م ي ل ر ش ي ء ان هذا ا ل أ م ر لا ينطبق مع القواعد الشرعيه ة الطبيعة مسألة إن إحنا إيه إزاي إحنا إزاي عندنا بتاعنا وبعدين بين الجن والإنس يمكن ديني لن ن يحدث يحدث الجواز لازم ولازم عارف ولازم الأمر الأمر اختلاف تضائع توافق لا فيها وليه وليه أهل هل بتكلم بتكلم جب وجيه شهود وفق هو دوك أو مش مش فيه فيه فيه دي طب بقى هذا ما يتفقش مع قواعد الشرع الظاهره فبالتالي اذا جاءت ا م ر أ ة و قالت انها حبلى سنجوزها أ ص ل ا عفريت فيقام على الحد برضه ي فيه انسية انسي جنية ن عن جن وإن كان بعض قال ما زلنا نسمع انه جن لكن ف عارفه ع بعض العلماء وبتاع الكلام قال ما ومش ده تجوز تجوز المساله هي ينبغي الانتقاص بالشكل اللي احنا بنقيسه ده ينبغي ما عندنا تنفعش الاحكام الشرعية المطلوبة في الجواز لل... ده الشيطان الشيطان هذا هو كافر الجن الشيطان كافر الجن و إ ب ل ي س لعنه الله إ ذ ا أ ط ل ق ت ك ل م ة الشيطان فتطلع له ي أ و ل ا و إ ب ل ي س ي خ و ز من ا ل إ ب ل ا س هو ا ل ت ر د من ر ح م ة الله تعالى ان إ ب ل ي س لعنه الله طرد من ر ح م ة الله تبارك وتعالى و أ ص ب ح هذا الاسم عالم عليه إ ذ ا أ ط ل ق فيراد و به هذا الشيطان الرجيم الذي خالف أ م ر الله تبخارف امر الله عز وجل ولم يسجد آدم ع ن ه السلام والشيطان هل هو أ ب و الجن الام واحد من الجن خلاف بين العلماء, خلاف بين العلماء ولكن نال البعض إ ل ى أ ن الشيطان هو أ ب و الجن كما أ ن آ د م عليه السلام أ ب و ا ل إ ن س والحق أ ن الله أ ع ل م بهذا ا ل أ م ر ل أ ن الله عز وجل قال إيه كان الجن من عن أمر ففسق ر ب هذا إ كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه فمعنى ذلك أ ن له أمن وأن ن له ا س تنمعينه ه و ك ذ ا ولكن ا ل ف ص ل في هذا مرده إ ل ى الله راية الآمر نعرف إن إ نحن هذا الشيطان ه من الجن سواء كان أ ب و ه م ام كان اخوهم صفه هذا الشيطان الشيطان جاء في الحديث أ ن له قرنان وهو قبوح المنظر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ص ل ا ة في وقت طلوع الشمس, ولها عن الصلاة في وقت غروب الشمس وقال ل الصلاة ه ا عن في و ت غروب ش م س وقال ف إ ن ه ا تقلع وتغرب بين قرني الشيطان ا ل ل بيحصل ي ك ن ما ي ت ط ل ع و ت غ ر ب ب ي ن ه هو ان الناس اللي كانوا ب ي ع ب د و ا الشمس كانوا ساعات لما الشمس تجي ي تخرج وتشرق يعني او تجي ي تغرب كانوا ي ت ل ع و ن ح ي ا و صلوا ابليس يعملون عشان يوهم انهم ا يصلوا ل هو ا ي ر و ح و ق في ف ا ل ج ه ة دي ويؤمنوا ب ب ص ل و ا ل ه و ا فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بين قرني الشمس ب تطلع بين, قرنين الشيطان. يبقى الشمس بتطلع بين القرنين بته و ع وكذلك الشمس سنه الايه من و ر و ب نفس الموضوع مش فاهم ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس ويشاهد ا ل ش م ا ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس ويشاهد الشمس الشمس تغرب عن يمينك تمام وتشرق عن شمالك فانت مثلا لو خدت الاتجاه ده مثلا في ا ل ص ل ا ة في الصلاة حتى لو خدت الاتجاه ده في ا ل ص ل ا ة او الاتجاه ده او ده مش ماثر معايا سواء الشمس تطلع من هنا او هنا المشكلة عندي في وقت طلوع ووقت تشرق الشمس شهر من لكن عندي في شروق الشمس في هذا الوقت لا ت ط ل ع في ل ش بتشرق م س او ف يجوز الشمس لا ي ا ل ص ل ا ة في اي جزء من الارض طالما هي بتطلع عندهم او تغرب عندهم زي عليه ماشي يبه يعني النبي عليه اللب الله قال الاعتبار الاعتبار الطلوع الغروب الاعتبار الشمس الشمس او وقت غروب الشمس نحن صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا صلى وسلم بلجهة لكن طلوع صلى وسلم بوقت بوقت غروب فعن ووقت شروق ووقت مش الوقت في نحن نعم نعم الفرائض فيها خلافه في ناس طبقت عليها الحكم في ناس قالت لا ا ل ف ر ي ض ة ت صلى في اي وقت اما السنن فهي حرام في هذا الوقت مش مكروها حرام <تصفيق> اما عن اعمال الشيطان باه شغلته ايه الشيطان به كل كل الافساد الشيطان بيشتغل فيه شغلته انه يفسد في الارض أ فإنه يسعى إلى تكفير الناس ويسعى إلى الصد عن سبيل الله ويسعى إلى الناس الله يسعى ويسعى سبيل ويسعى عن الصد قطيعة أ ن يتشاجر الناس بعضهم مع بعض و أ ن يتقاتل الناس بعضهم مع بعض ويسعى ان الشيطان يوقع عينك على المحرمات ويشغلك بها و أ ي ض ا يتكلم في فكرك ويوسوس لك ب خ و ا ت ب السوء تسيء الظن ب أ ي واحد من المسلمين وما إ ل ى ذلك من هذه ا ل أ م و ر ا ل م ح ر م ة ف ه ذ ه شغلته في كل شر تجد الشيطان يعمل فيه ولا تجد له طريقا أ ب د ا إ ل ى الخير لانه أ ن ه عليكم ل ل ل س ا م أ شغلته الافساد إ ف س د شغلته ل ا إ لذلك ربنا تتبع نهى عن عز وجل خطوات الشيطان أ ي ح ا ج ة الشيطان يسلكها لا تسلكها وراءه أ ب د ا لانه سبيله سبيل الفساد وسبيل المعاصي ولا ي أ م ر بالخير أ ب د ا بل انه ي أ م ر بالشر لذلك كانوا الصالحين حريصين على أنه يسلكوا المسالك ا ل م ض ا د ة للشيطان والشيطان ت و ل ى م ح ا ر ب ة ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة منذ بعثه ة أول أ نبي ف اول ل ل ه عز ج وتعالى في حال لترى في نبي ن ا صلى الله عليه وسلم ل ا ين كين ك ف ا الله ر يحرب رسول ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ت ج د أنه في مؤامرة ا ل ل ي تمت ع عليه مؤلمه انا راى ايد ا ل ر أ ي التعني ن ابو جاهل فقال نعم ا ل ر أ ي هذا ا ل ر أ ي نعم ة الراي أ ي ع ش ن عوز ق ت ل النبي صلى الله عليه وسلم لما وأيضا بدر في غزوة بدر لما جلست قريش تتحدث وتتشاور ولكنهم خافوا إ ذ ا خرجوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا انقضت عليهم بعض قبائل العرب في غيبتهم فهو جاء في ص و ر ة رجل كبير إ ح د ى القبائل في سورة ابن مالك وقال ر ر ة س ا ب ن م ا ك و ق انا ل أ ضمين يعني يوصل لكم محدش إلى دياركم إلى ذلك دياركم محدش وما إنه بحيث انه يقنيهم بالايه ق ي م بالخروج وسعى كثيرا منذ خلق ان ل ل وجل آدم عليه السلام ه عز و آدم أ ز ل إلى الأرض ه يفسد ع د إمن إلى ي فطره الناس ف ا ز ت ا ل ت ه م عندي ن ه م يعني حولتهم عندي ن ه م فسلكوا مسلك السوء و غ ي ر و ا أ م ر الله ف أ ح ل ت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أ ح ل ل ت لهم فهذا هو سبيل الشيطان الذي يسلكه دائما, سبيل الشيطان الذي يسلكه دائما. كل إ ن س ا ن من الناس معه قرينه من ا ل م ل ا ئ ك ة ي أ م ر ه بالخير كما عرفنا في محاضرات ا ل م ل ا ئ ك ة و م ا ه قرينه من الجن يامره أ م ر ه ب ل س و ء ي أ بالسوء ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها كان كان فيفكرت النبي الله ذات ليلا عندها ما انهو قد خرج النبي الله فخرج لأمر صلى عليه وسلم فهو راح الأخريات النساء الآن زوجاته لحد من النساء زوجاته الأخريات فوجد فيه تغير في حالها فقال ر تغير ج فوجد ع فيه في ف كده حالها لها هل أ ت ا ك ي شيطانك بتاعك بقى اشتغل وقالت ي ه ف يا رسول الله أ و ع ن د شيطان قال نعم قالت هذا ولكل المسلمين أو كل الناس قال نعم قالت و أ ن ت يا رسول الله وكانت رضي الله عنه تحب تسأل ب فقال ف نعم إ ل ا أ ن الله عز وجل أ ق د ر ن ي عليه ف أ س ل م فلا يامرني إ ل الا خير بما هو خير فاذا رايت أ ن ه نفسك ت أ م ر ك أ و انه يزين لك الباطل فعلم الشيطان من أن هذا من الشيطان فتستعذ بالله وتنصرف عنه و إ ذ ا ر أ ي ت عونا على الخير و د ع و ة إ ل ي ه فاعلم ان هذا من توفيق الله عز وجل لك على ي د ذلك الملك الذي قياده الله تعالى لك ف أ ن ت تشكر الله عز وجل وتسلب ذلك الطريق. والإنسان يكون ذلك الطريق دائما ل م ا يخطر ب ب ا ل ل شيء من م م ا ا ح ر تغير أو أ ن ى على عينه ل ا م ح م المسلك ت أنه يسعى ل ل ر م ا عليه ي أن ه فانه إ ذ تغير المثلك س ت ع لهم الشيطان الرجيم فإنه قد يكون ذلك ع و ن لك على أ ن تبتعد عن المحرمات ل أ ن ه م ر ا ب س ه المواطن لو أ ن ت ديت حطيت نفسك في مواطن الفتن ستوقعها كما جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات أو في رواية مشدهات لا يعلمها كثير من الناس الحديث أنا وإن بكل ملك أنا وإن الله محارم فإذا الإنسان حاول لكل ملك حمم حم في به أرضه أنه وإن وإن هو ي ح ص م حول الشنه لو فيه سور في سور كذا عملت لفه ي حواليه ممكن تقع داخل الشنه هذا فهذه من ا ل أ م و ر التي ينبغي أ ن نتنبه لها جميعا ا ل إ ن س ا ن فينا ساعات ي ط ع ى عليه غضب مثلا وهذا الغضب من الشيطان فالشيطان يجري في ابن آ د م مجرد ى ا دهن ويسلك المسالك كلها عندك هو أصلا ويوسوس لك دائما بالسوء فانت إ ذ ا غضبت اتقدت تلك ا ل ج م ر ة في جوفك فعندك استعداد تعمل أي ح اي ج ة وتقول أ حاجه ة فإذا ما ذكرت ما ا ل ل تعالى وغيرت من مجلسك وتحركت توضأت بدأت تنتفئ النار التي الشيطان في جوفك كذلك في مواطن مباشرة مجلسك تلك كذلك أو أوقضه جوفك في في من ا لما ش ا ئ يكون في الجهاد وما إ ل ى ذلك فالشيطان يوسوس بانه تتفر د تفرد ت موت مراتك ده عيالك ل ك ده أ ك تعيقل انك ي ه ا ذ الذين ل يسلكون سبيل نصر الإسلام لهم بكل ك دائما يوسوس نصر سوق ح ت ى ق و د ه م عن س و ك ذلك الطريق فإذا فكيف نعرف أ ن هذا من الشيطان علينا أ ن نعرض ما نفكر فيه أ و ما يعرض علينا في أ ف ك ا ر ن ا أ و في أ ن ف س ن ا على كتاب الله وسنه ة ن ب ي فإذا ا ك نبيه مخالفا أحمله من موافقا من الرحمن لنا الله فهذا الشيطان إذا كان فهذا أيضا الله وجل وجل أنه عز عز ا ل ل م ك و ج ناحية الخليجة بسم الله ا ل ع د ا و ة بين الجن وبين ا ل إ ن س ع د ا و ة ق ا ئ م ة بين الشيطان وبين ا ل إ ن س لذلك منذ خلق الله آ د م عليه السلام ولما كان ما كان بعد دخول آ د م ا ل ج ن ة و أ ن ه وقع فيما وقع فيه مما نهى الله عز وجل عنه وكان قد نسي عهد الله عز وجل إ ل ي ه ف إ ن ا ل ع د ا و ة أ ص ب ح ت م س ت م ر ة بينهما وبين بين ا ل إ ن س وبين ادم وذريته وبين الشيطان وذريته والله عز وجل أمره أن يهبط آدم عليه آدم ا ل ل س ا م من ان ل ج ة أمر أن يهبط آ د م عليه السلام من ا ل ج ن ة وكذلك أ ه ب ط إ ب ل ي س ليس من ا ل ج ن ة بل أ ه ب ط ه إ ل ى ا ل أ ر ض وجعل ذلك سبيلا إ ل ى ا ل ع د ا و ة بينهما قال بعضكم لبعض عدو ف ا ل ع د ا و ة ق ا ئ م ة بين الشيطان وبين ذريته وبين آ د م عليه السلام وذريته هذا من جانب وهذا من جانب قال فزال تلك ا ل ع د ا و ة ق ا ئ م ة إ ل ى يوم الدين والله عز وجل يظن و م القيامة ينوم عباده لماذا ا ت خ ذ ا ل ش ي ط ا ن وليا من دون الله ولماذا و ا ف ق ه على الشرك بالله والكفر بالله تبارك وتعالى ي ق و ل ا ل ل ه عز وجل ي ا ب ن ي آ د م أ ن م أ ع ه د إليكم ي ا ب ن ي آ د م أ ن ا ت ان د ت ان ا ر د ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ن اردت ان ا ر د ان ا ر ت ان م ر ت ان ا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ان ا ن اردت ل ن ا ل د ن اردت ان ا ر ان اردت ان اردت ن ا ر د و ا ل ا ر ان و ر د ا ل اردت ان ا ر ل ت ا ل ا ر ن اردت ان اردت ا اردت ان اردت ان ت ا ا ر د ن ب ي ن ه م الجن في بعض ا أ م وصفهم و وتفاصيلها ر هذا في لكن م مثلا ل ل ة ا ج متقدمون في م س أ ل ة المعمار مثلا و م س أ ل ة الفضاء لعل ا ل إ ن س لا يصل الى درجتهم في هذا تعلمون في قصه ة سليمان ل ي ع السلام وأنه كيف كان يستعمل الجن. وكما أ ن ه ي ي ف كان س ت ع ل ل جاء و ك م ج ا في ا ل ق ر آ ن أ ن ه م كانوا يسترقون السمع قبل ما ب ع ث النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أ ن ه كانوا يصعدوا في الفضاء إ ل ى درجات ع ا ل ي ة جدا وهكذا مما لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ب د ا أ ب د ا و ه ن ك أ ع م ا ل ب س ي ط ة جدا يقوم بها أ ص غ ر طفل عندنا هم لا يستطيعون أ ن يقوموا بها وهذا أ م ر في الجمله فيه اتفاق ولكن هناك تفصيلات تختلف بين ا ل إ ن س والجن في مثل هذه الامور أ م م و ر زي ما قلنا لو جه، انت أفلت انت جه باب ث ل ا جه ا المده يفتحه عادي لكن الجن إذا أنت أغلقت الباب ح يفتحه د من لكن أغلقت أنت ذ و أ و ك ي ت ا ل ا ن ي ة غطيت ا ل إ ن ا ء وذكرت ا س م الله عليه لا يستطيع ان يرفع ا ل إ ن ا ء م ا إ ن ا ل ع ي د يزحف ويجزء الحله ك ل ا كلها ف ي ا تقدرش تطير في ا ل ف ض ا إلا بالأجهزة الحديثة ء و ب ع د د ي ن م ه ا معروف و ب س ي ط ا ل ج ن ي فيه ع أعظم ل ذلك ل من ا ث ر بدون أ ج ز ة ولا حل هذه لا تخصون في شيء يعني في الدراسه ة دي أ ص العقديه دراسة احنا نعلم أ ن لهم أ ع م ا ل يقومون بها وعندهم طب وعندهم نعمار وعندهم فضاء وعندهم مش وعندهم عارف إيه ح ي ا ة كامله ولكن هو استقرارهم على ا ل أ ر ض زي ا ل إ ن س ا ن استقرار ه على ا ل أ ر ض وممكن يطير في الهواء ممكن يصبح في البحار ممكن مش عارف إ ي ه وهكذا الله عز وجل يوم القيامة يعيب و م القيامة ي على بني آ د م أ ن ه م اتبعوا الشيطان يا بني آ د م أ ه ا إ ل ي ك م يا ب ن ي آ د م ان لا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن ع ب د و ن ي هذا صراط مستقيم ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا أ ف ل م تكونوا تعقلون رب الله ينومهم عز وجل الله عز وجل يلونهم ن وينود و م م ه ع ى الجميع ي عشر أقطار الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا وسلطان ل إن أن من تنفذون عز وجل كثيرا ا جمع ب يلون ن ا ج ن ا ل إ س في ا لهم ن د ا ء يبلغ أ ن ه أ ر س ل إ ل ي ه م رسلا يبلغ لهم ر س ا ل ة الله تعالى ولكنهم ك ن ا ي ل و ا ه م ي ل و ن ه م يقولون ر ب ن انهم ي ق انهم يقولون ا لبعض و ب ل غ ن ا أ ج م ل ن ا ا ل ذ ي أ ج ل ت ن انهم ي ق و ل ن انهم يقولون ا ن ه يقولون انهم ي و ل و انهم ي و ل و ن انهم ي ل و ن ا ن ه و ل و ن ا و ل و ن ا م يقولون ا م ي ق و ل و ا ن ل ه عز ق و ل و ه م ي ل و ا ن ه ي ق و ل ا ه م ل و ا ل و ا ي ل و ن ا ن ي و ل ن ا ن و ا ل و ا ي ق ل و ا ن ي و ن ا ن و ل و ن ا ي ط ا ن و ا ل ش ي ط ا ن يلومهم ويلومونه ف ي ق و م لهم الشيطان مذكرا لهم ببرضه بحاول ان ي ف ل ق ا ل م س ؤ و ل ي ة في ذلك اليوم ان الله وعدكم وعد الحق و ن ع د ت ك م فاخلفتكم ولا ضيق بانه و ك ا ن كذاب وعدتكم مش ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطانه و آ ل هو حتى ن ف س ه في مكان الحق ق ل وما كان لي عليكم من سلطان إ ذ الا إ أ ن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم أ ن ا أ ن ت م بمصرخي لن أ ق د ر و عملكم ح ا ج ة و ل ن ت م تقدروا تعملون ا ل ح ا ج ة فالله عز وجل يدخلهم جهنم جزاء ما أ ش ر ك و ا بالله عز وجل وكفروا به جل ذكره و ل ا كان الله عز وجل يستحق منهم هذا فهو ربهم تبارك وتعالى وهو الذي خلقهم وهو الذي انعم عليهم ولكن الشيطان ضل وكفر وتبعه خلائق من بني آ د م فكفروا بالله وضلوا عن سبيل الله ليصبح الناس فريقان فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير ليتحقق فيهم ما كتب الله عز وجل عليهم ا ل ح ك م ة من خلق إ ب ل ي س هناك حكم ع ظ ي م ة في كل خلق من خلق الله وفي كل عمل ع ولكن يجب ا ر ك و ت ع ا ل ى ف م ن م ن ا ل ك م ا ل ت تأخذ ي في م س أ ل خلق ة ا ل ش ي ط ا ن إ ظ ه ا ر قدرة ا ل ل ه عز و ج ل على أ ن هناك يخلق م ت ا ج د أ ن ا ل ل ه عز و ج ل خلق ا ل ل م ا ئ ك ة و ه م لا ي ف ع ن هناك اجر منهم اذن اذن الذين يخلطون بين ه الخير والشر وخلق الشيطان ا ل ذ ي لا يفعل إ ل ا شر ا وفي ذلك إ ظ ه ا ر ل ق د ر ة الله تبارك وتعالى على أ ن ه يخلق موسى وهو على كل شيء قدير و أ ي ض ا من الشركه ا ل م ت ع ل ق ة ب خلق الله عز و جل ل إ ب ل ي س لعنه الله و للشياطين عموما اظهار آ ث ا ر أ س م ا ء الله تبارك و تعالى سواء كان منها ما يتعلق بالقهر أ و ما يتعلق ب ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة فتجد أ ن هناك من خلق الله عز و جل من يقهر على أ م ر ما فيفعله ولا ملجا له من ذلك إ ل ا الله تبارك وتعالى و إ ذ ا فعل ا ل إ ن س ا ن الذنب ف إ ن ه لا يغفر ذلك الذنب إ ل ا الله ف إ ذ ا ح ر ض ه الشيطان على م ع ص ي ة الله فوقع فيها و أ ر ا د أ ن يرجع ف إ ن لم يكن ربك عز وجل هو الغفور الرحيم فكيف يغفر لهذا العبد لو الغفر هو ربنا مش هو الغفر حين كيف كان سيغفر لذلك العبد ولو إذا ي ق و ل ربنا عز وجل مبين ح ا ل هؤلاء الذين يقعون في ا ل ز ن و ب ثم يعودون فيغفر الله عز وجل لهم تلك ا ل ز ن و ب ف ص ا ر ع و ا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عبدها السماوات و ا ل أ ر ض و ع د ت للمتقين الذين ينفقون في ا ل ص ر ا ء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين ع الناس إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و م ن ي غ ف ر ا ل ذ ن و ب إ ل ا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني لا أ ح د و غ ف ر الذنب و ق ب ل و ا ا ل ت ه ب الا الله وكما ذكرنا قبل ذلك انه صح في الحديث ان العبد اذا فعل الذنب فقال اي ربي اذنبت ذنبا فيقول الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت ا لعبدي وفي المره الثانيه يفعل الذنب ويقول مثلما قال في المره الاولى فيرد الله عز وجل عليه كما رد عليه في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ف ف ي ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة يقول الله عز وجل مثلما قال في ا ل أ و ل ى ثم يقول فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما دمت معشدا لله تعالى لا تشرك به شيئا وانت باق على طاعته ولكن بتضعف وتقح في الذنب ثم تعود وتستغفر فان كان حالك هذا فان الله سيغفر و لك كلما وقعت فاستغفرت وهذا يدل على أن الله هو الرحمن وهو الغفور ومن الله الرحيم الرحمن الشكل يدل أيضا على أن في خلق الشيطان أ ن الله عز وجل يريد منك أ ن تظهر أ ن و ا ع ا من الطاعات ل ا كنت ستظهرها إ ل ا إ ذ ا كان لك عدو يتربص بك يوقنك أ ح ي ا ن ا في ا ل م ع ص ي ة والمخالفه ة فمثلا و ب هذه عباده لو ل و ا ح د كده شغال على طول في ا ل ط ا ع ة ان ما يعملش و ا ل ح ا ج ممكن ما يفتكرش م س أ ل ة ا ل ت و ب ة والرجوع إ ل ى الله م س أ ل ة الاستغفار و أ ي ض ا إ ذ ا لم يكن هناك فريق كفر بالله وعصى ف لو الدنيا كلها على ط ا ع ة الله فكيف كان سيجاهد المجاهدون في لماذا كان ي د ع و الداعون كل الناس على دين واحد كلهم ملايكه ل م رباط علماء زهاد يبقى ا ل د ع و ة الى الله هذا العمل الصالح العظيم كان ب ر ض و م ش ه ي د ا ل م و ض و ه ك ذ ا وهناك حكم كثيره ما يعني لم أ س ت ط ع أ ن أ ط ي ل في ذكرها لان مهما م ذكرنا أ ش ي ا ء من الحكم انما هي باستنتاجات من عندنا في ظلال ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ل ب ع ض ه ا إ ن م ا لا يعلم كل ذلك من الحكم إ ل ا الله والله تعالى لا ي س أ ل عما يفعل والله تعالى لا يعلم عنهم الا ا ل ح ك م ة ف إ ن ه هو الحكيم الخبير العليم فإنه فكيف الحكيم عليهم خبير فعل سلاحك بقى انت في وش الشيطان、بقى. انت محتاج انك د سلاح عشان تواجه به الشيطان أ ن الشيطان لا يكف عن ع د ا و ة ا ل إ ن س ا ن أ ب د ا أ و ل ح ا ج ة عليك بالحذر الشديد حذر、شديد. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فكيف ع ل الإنسان إن ي و ن على حذر ش د د عداوته يناصده العداوة عداوة عداوته عداوتك من ومن ينم لم ينم الشيطان وأن عن الشيطان لأنك إنتهى أنت عن ينم هو عن ولا أبدا لو هو ك ي ف أ ن تتخذ ت ا ل ح ي ط والحذر وكن و معك ا ل أ س ل ح ة وانت نائم على نفسك إزاي؟ لا بد ان تعلم ان هذا عدوك إذا بيعاديك البشر كلك كل الوسائل عدو من فأنت تتخذ التي إيه؟ إن لم الشيطان ت تجعلك تغلبه تتحرز ي لم فكذلك ل إيه منه إن ا ا ل ك من ا ل ب ش ر جميعا لأن ه ذ ا هو م ص د ر الشر الشيطان الكفر ر ئ ي س الشيطان المبتدعون ر ئ ي س الشيطان الظالمون ر ئ ي س الشيطان كل شد ن ر ج ع ه في التوجيهات الى الشيطان ل أ ن ه إ م ا م ه م في الشر ج وهكذا فلا بد ا ل إ ن س ا ن يكون على حذر شديد كم الكتاب تلظم نظوم العظيم وسلم من خلالهما حدث الأسلحة أن لأنه والسنة القرآن وسنة النبي من الشيطان تعرف التي تستخدمها صلى الله عليه في تحفظك من الشيطان أ ي ض ا تكون مرسوم بالله تبارك وتعالى ويثبت الله عز وجل قلبك على الحق كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كذلك لن يثبت به فؤادك ورد ا ل ه ت ر ت ي ل ومن ا ل أ ص ل ح ه ايضا التي ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يلزمها أن الجماعه ة جماعة المسلمين ولا ا ت ف ر ق م فالأدام برساهم مع يعني أعدين في تعود أعد نزل ابن شنطة حتى الوحدة لو الناس بعضها لو قاعدين في فصل زي ده وبيسمع درس ب ت ا ماتنمشي ل ي ركن كده الواحد بيصير الناس تلزم ا ل ج م ا ع ة فالشيطان أ ق ر ب إ ل ى الواحد م ن ه والاثنين واقرب الاثنين م ن ه و ا ل ث ل ا ث ة وهكذا حتى إ ذ ا ابتعد العبد عن الجماعه استفرد به الشيطان ف أ ض ل ه و أ غ و ا ه واهلكه زي بالضبط كما ياكل الذئب القاصيه من الغنم زي التكفير جماعة د ولذلك ها ا ع ت النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم ب أ و ص ا ف ر ه ي ب ة م خ ي ف ة وذكر وقال ذ ك ر و عن قتلهم انهم شر قتله تحت أ د ي م السماء اعتزلوا المسلمين وكفروهم وما الى ذلك وتركوا المساجد وما اصدوا عن سبيل الله وفعلوا ا ل أ ف ا ع ي ل وما أ و ت و ا إ ل ا ل أ ن ه م ابتعدوا عن ج م ا ع ة المسلمين الشيطان وسوس لهم ف أ خ ر ج ه م واقتطعهم من ج م ا ع ة المسلمين حتى صار أ م ر ه م إ ل ى أ ن ه م يكفرون ا م ة الاسلام فماذا بعد ذلك إ ذ ا أ ص ب ح ا م ة المسلمين ك ف ر ة و ا ل ص ح ا ب ة ك ف ر ة وكلهم كفره فماذا بعد ذلك فلا يوجد في الدنيا أ ح د يقول لا اله إ ل ا الله و أ ي ض ا من ا ل أ س ل ح ة التي تستخدمها تتحرز من الشيطان ك ث ر ة ا ل ت و ب ة والاستغفار العبد لابد أ ن ه يكون دائما متسلحا ب ا ل ت و ب ة والاستغفار لأن الإسلام ليخلق الذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الخطائنا التوبة من. سنكون دائما كان النبي صلى الله أنه أخير من من آذان سنكون خطاء دائمونة كان وسلم عليه يعدون له ما يزيد عن ا ل سبعين استغفارا او م ئ ة استغفار في ا ل ج ل س ة الواحده ان ي ج ع و ربه ربه اغفر لي وتب علي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ما وما ولا الاستغفار استغفر الله اليه وجل له ذنبه ذنب غفر تأخر كده عز وقع مع وتبه وترجع تقدم من ف إ ن لا يبقى مع ذلك ذنب و ا ل ت و ب ة تهدم ما كان قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عليك ب ك ث ر ة الدعاء الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة كما صحف ي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أ م ر ن ا بالدعاء و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب دعوه الداع إ ذ ا دعان ف ل ي س ت ج ي ب و لي بل ي ؤ م ن ب ه لعلهم يرشدون والذي ي ب ت ع عن د ا ل د ع ا ء أو و الدعاء ذ ي يستكبر عن ا ل فقد ترك أ م ر ا عظيما من العبادات بل أ و ق ع نفسه في م ه ل ك ة ع ظ ي م ة إ ن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخليه والدعاء هذا من أ ع ظ م العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم على علو منزلته وارتفاع ش أ ن ه وفضله كان كثيرا ما ي ج ع و ربه تبارك وتعالى يدعوه ي ا م قلب القلوب ثبت قلبي على دينك ف إ ذ ا كان الله وليك ل ل ت ف ت شيئا و إ ذ ا لم يكن الله عز وجل وليك فما ك س ب ت شيئا ن س أ ل الله أ ن يوفقنا لما يحب ويرضى امينه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم